min وكم أوسان Let's go. O al ستكتبوا شهادتهم ويسألون وعلى go <laughs> ga <laughs>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 ma No ثم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإنا نذهبن بك فإنا فاستم سقم بالله الو يا اييسا ادر لعلم ربنا كذ بما عهد عندك اننا لم نذن كشفنا a <laughs> اَسْتَخَفَّ قَوْمًا هُفَآءَ طَغَوْا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّآ أَنْسَفُونَا cession مِنْهُ <تصفيق> Huh? -oh. you only Ttà là vắng áoá vô la